ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واغم يدك إلى جناحك تخرج ميضاء من غير سوء آية أخرى لنوريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى.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 من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي وفيها مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى كلها أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسى فلا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 ذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا وقد أفلح اليوم من السعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل أنكوا فإذا حبالهم وعسيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى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 ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فولا ان لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقواة وقالوا لو لا يأتينا بأيتم من ربه أو لم تأتهم بينة ما في السحاف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخزى